استأذن اعتذر الله اكبر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 عن ملة إبراهيم إلا من ففه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم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 ولا تسألون عما كانوا يعملون الله سمع الله لمن حمده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 كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وَمَا أزِل إى إذَ رهِيمَ وَإسماعلَ وَإسحاقَ وَيعطُوبَ وَالْأَسْداقِ وَم أُوتَ مووس وَعس وَما أُوت النَّبون وَم أُوتيَ, أوتي, أوتي نَّبيونَ مِوبٍِّ لا نُفَذِّقُ بَيْنَ أحدَدٍ مِنهُم وَنَحْن لَ مُصِْبون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيتهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الله سمع الله لمن حمده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 غير المغتوب عليهم ولا الضال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 Allah Allah Allah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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيقول السفهاء من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 وكذلك جعلناكم امهة وفطا لتكونوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنتم عليها الا لنعلم من يتبع الرسول الا لنعلم من مَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ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 نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك, فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِن أَثِيتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ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 dam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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكسمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات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 وَمَ اللهَّهُ بغافِلٍ عَمَّا تَععمللون وَمنِن حَيثُ قََجَةَ فَوالِّ وَجههَك شَعْرَ الْ المَسْجدِد الحَرامِ وَحيَيثُ مَا كُنتُم وَحيَيْثُ مَاكُتُم فَوللوجُهَكُم شَقْرَه لِأََّا يكُون لَِّاسِعَلَكُم فُججَّةٌ إلاا الذيينَ قَلَموا مِهُم إلاا الذيينَ قَلَوا مِنهُم, منهم فَلاَا وَقُلِ ٱؤْتِ مَا نُعْمِيَةٌ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ الله سَمِعَ ٱللَّهُ لمن حمده Allah Allah Allah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 ارسلنا فيكم رسولا منكم يذعو عليكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكثرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أنواه بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبَل وََّكُمْ بِشَيْئٍ مَِ الْخَوْفِ وَالْجوعِ وَنَقُصْ وَنَقَص مِنَ الأأَموالِ وَالْأَفُسِ وَاسْتَّمَرَا وَبَشّرِ الصاضِرينَّذينَ إِذَا أَفَادَةُم صبَةُ قَُ قَاُوا إِ لِلَّهِ وَإَِّا إلَيْهِ غاجُ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سمع الله لمن حمده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 وَنُ يَّكَ لُسر فَذكِذ إ فَعَةِ الذكرى سََذكَّر مَ يخشى وَيتَجبُهَا الأشْق الذي يَصْلَ الن رَكُدَر ثمُ لا يموتُ فيِيهَا وَلَا يَحيِيَا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فطلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سمع الله لمن حمده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 الله لمن حمده الله أكبر. الله الله الله o oh.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 اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غصرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبسلا إلا عافيته ولا ظالا إلا هديته ولا ميفا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا للحق رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا تجعل حظنا من قيامنا التعب والنصب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعف رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وجميع المسلمين من النار اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين من نار المحسنين وهب المسيئين من نار المحسنين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء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 أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله الله all